بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف را تلك آيات الكتاب المبين 112. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 112. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان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 119. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 110. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين 117. أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين 118. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب 114. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 115. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون 113. فلما ذهبوا به أَن أن يجعلوه في غيابة الجب 112. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 113. وجاءوا أباهم من شاء يبكون قالوا يا تَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا تَعْنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا انْتَبَئْتُمُ امِنَّ إِلَّا نَحْنُ صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 112. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 113. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسوه بضاعة والله عليم بما يعملون 112. وشروه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن عَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ 112. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 113. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما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 112. إنه لا يفلح الظالمون 113. ولقد همت به 114. وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك أَنْ إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدَمَ الدُّورِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِبْ عَنْ هَذَا وَاسْتَوْفِرِ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَاتٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ عَزِيزٌ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَرَفَهَا حُبٌّ قَدْ شَرَفَهَا حُبًّا إِنَّ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 وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ هَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْ هو عن نفسه فاستعصى ولئلا يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.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 124. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 125. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَبْت تُمِلَّة قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 يا صاحب استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت سموها أنتم الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. 117. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه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 117. وكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قبر وأخر يابثات 118. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا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 يوتف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 117. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 118. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد وَمَفَذَرُوا فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون 125. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ناس وفيه يعصرون. وقال الملك سوني به. فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ "Bağdat"ın bir kısmında, "Küçük Şehir" olarak bilinen bir yerde, "Küçük Şehir" olarak bilinen bir yerde, "Küçük Şehir" olarak bilinen bir yerde, 124. وما أبرئ نفسي 125. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 126. إن ربي غفور رحيم وَقَالَ الملك اتوني بِهِ أَسْتَقْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ اليوم لدينا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ حفيظ عليم وكذلك مكناليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نظير أجر المحسنين 112. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 113. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له وَلَمَّا جهّزهُ بجهازِهِم قال توني بأهل لكم من أبيكم ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المُنزلين 120. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 121. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ق لِ بِت يانهِ يَعنُوا بِبَاتَهُم فير حَالِهِم لعََّهُم يَعرفهَا لعََّهُم يَرفَُهَا إِذ قَنَقُ إِلَ أَهلهِم لعلهم يرجعون فَلَم ما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا من يعمن الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. 112. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 112. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحن فَأَبُو أَخِنَةَ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَن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 112. <تفرقه> وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن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 ما جهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أية أن هالعير إنكم لسارقون.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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 122. قالوا فما جزاء هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل يعائي أخيه ثم استخرجها من يعائي أخيه 119. كذلك كذنال مَا 110. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء 112. وفوق كل ذي علم عليم 113. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 121. إنا نراك من المحسنين 122. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا 129. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 120. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 121. أن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 112. وهو خير الحاكمين 113. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَإِن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 112. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 113. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لا تكون حربا أو مِنَ من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَنْدَاهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلًا نَضُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ 124. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 125. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ 121. 122. 123. 124. 125. 126. 125. 126. 126. 127. 137. 138. 148. 159. 159. 159. 159. 159. 159. اسبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ 112. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 113. <تصفيق> اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوُجِدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا سَوْفَ يَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خاطئين قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دَقَلُوا عَلَى يوسف آوال وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل 117. قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم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 رَبِّ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 118. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وَكَأيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا معرضون. وَمَا يُؤمِنُ أكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 119. تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 110. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 أفلا يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداة الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شِئْنَا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ